يجري إلى أجل مسمى وأن الله ga <laughs> أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُنْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنَامَتِ الرِّيحِ يُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِي إِنَّ فِي a uh -huh.